بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله وياهو قدم لكم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعاله وصحبه ومن تبعهم كفان إلى يوم الدين مما بعد معنا اليوم ان شاء الله تعالى باب اللقطة كاملاً يعني انا اخذ ايضا فصل اللقيط ولعننا ان شاء الله تعالى بحوله وقوته نفصل في اللقيط اكثر من كلامنا على اللقطه نفصل في اللقيط اكثر من كلامنا عن اللقطه لاهميه مساله اليه لما اخرج عن مسائل الكتاب في الجمله لازم نستنخص فيه اكثر من الكلام عن اللقطه احيانا تجد عند بعض العوام عباره يا يصفوا بها ثروه اشتراها ويقول لك ده الحاجه دي لقطه صح يعني ايه يقصد منها لقطة؟ اه يشبهها باللقطة في حصولها بلا تعب يشبهها باللقطة في حصولها بلا تعب او ان التعب المبذول فيها اقل كثيرا من قيمتها واللقطة بالتفكين لغة في اللقطة بالفتح بل بعض أئمة اللغة أنكر أن تكون بغير السكون في القاف يعني كلمة لقطة لا علاقة بكلمة لقطة طيب اللقطة في الجملة المار الضائع من ربه يعني من صاحبه يلتقطه غيره او يقال في تعريف المقطه الشيء الذي يجده المرء ملقا فياخذه امانه تاريخ نقول احسن انظر كده في التعريفين نشوف نقول احسن الثاني ايه طب الاجابه منطقه على الشكيه امانه طيب غير ان الملتقط يد و يد امانه ايضا فيه فيه ازاي لان هو جال في الاولاني المال الضائع لكن لو ان شخصا القى الرضيع عمدا على باب المسجد عشان الناس تاخده كده ضائع ليس رضاع فالتعريف الثاني اشمل واوجه طيب المال اللي انت ممكن تجده مجهول الصاحب اول شيء اللي ممكن تجده مجهول صاحب اما ان يكون ادميا كطفل صغير فاشات الكلام عنه بشيء من التفصيل او قد يكون حيوانا يحصل كثيرا عند الجارات لما اللي بيربتهور على السطح تلاقي فرخه غريبه في الفراخ صح او توصل لي ناس تتخبط كان فلان معلش ما مج... مج... الفرخه بتاعتي ما جاتش عندكم ف... يحصل. يحصل اللي لقى فرخه غريبه دي او عند اصحاب الابل والبقر والغنم طيب قد يكون حيوان وقد يكون ضائع مال غير الادمي وغير الحيوانات الادمي في الجمله يعبرون عنه باللقيط يعني لو لقى طفل رضيع او طفل تايه من اهله عاده يعبرون عنه بايه باللقيط والدواب في الجمله يعبرون عنها بالدوال ضال له ضال له وتجمع على ضوال باب واو الف لام طيب وما عدا ذلك يغلب عليه اسم اللقطه وكله لقطه واضح طيب اذا كان الضائع من الحيوانات له احكام فتاك إذا كان الشيء المنفقط من الحيوانات له أحكام ستأتي وإذا كان لقيطا له أحكام ستأتي إن شاء الله إذا كان ليس حيوانا ولا لقيطا العلماء بيقسموه قسمين ما عدا الحيوان وما عدا اللقيط بالعلماء بيقسموه قسمين يعني مثلا أحيانا واحد سائق تفطس بيهرب ان تططف في اخر الليل عشان فبص لقى كيس فتح الكيس لقى فيه مثلا فاكهه كان واحد راكب معاه ونسى الكيس بيحصل ولا يحصل وما يعرفش مين ده احيانا يبص يلاقي عده شغل شنور شاكوش بيحصل اه لقى جوال وهذا من زبون وما يرحش من دي بيحصل لا حصل مع حلم دي ايه اللي حصل الضبط كيف فاكس ماذا عملت فيه اخرج ثمنة وصابقة واكلته اه لا حرج عليك سيئة الكلام فيه لأنا لقى عنده تفتف هذا يحصل احلا كيف جماش كان رايح اشتري جماش وانسان ادوة مدرسة محفظه فمبلغ كبير بوك امراه فيه عجل ذهب او غش يحصل لا يحصل ويتكرر دائما العلماء يقسمون هذه الاموال ما عدا الضوابط وما عدا ان اللقيق لك ثنين القسم الاول ما له قيمه ما له قيمه بحيث يبحث عنه اوساط الناس يعني اللي حالتهم الماديه فقط النوع الثاني الاشياء المحتقره التي لا تتبعها همه اوساط الناس دي كتوصيل او تقسيم عام مثلا واحد شارخ وركب في الطفطف نزل ساق الطفطف بعد ما هو مشي وراح وراح البيت لقى رغيف رغيف ساقط من العيش وكان شارع شارع رغيف كان يروح بعيد لنم 19 قال له ايه فين هل هيروح يدور الطفطف فين وفي بلد مين واصف فلان عشان يروح يجيب الرغيف لا لكن ثابت بوك في سلسله ذهب هترجع وتسال بتوع الطفطه مش فيش واحد صاحب طفطه ملتحي ولابس بنطلون عشان تبدا تدور ترى رغيف مثلا انتبه لك ونحوه حبه فاكهه حبه واحده بلحه غير ذلك طيب هذا التقسيم عاوزين نعرض احكام كل شيء التافه من هذه الاشياء تملكه بمجرد التقاطه وهو حلال لك النبي صلى الله عليه وسلم هو أو اورع الناس وارفع الناس واعف الناس كان مع اصحابه يوما فوجد تمره فقال لولا اني اخشى انها من تمر الصدقه لا اكلتها صلى الله عليه وسلم. او كما قال طيب هذه الاشياء تقدر ترنوها مجرد التقاطها بغير فجيته ولا حبايه بلح ولا استغانه ولا طيب ما له قيمه منه ما انت مخير فيه بمجرد التقاطه مخير فيه بالتصرف حسب مصلحه صاحب اللقطه المجهول بما لا يضرك مثلا لجب طعام له قيمة لجب طعام له قيمة ولا يفسد غالبا في فترة قصيرة كتمر او عجوة او من الحيوانات وجدت حيوانا يحتاج إلى مؤونة في رعايته تجعلف ويحتاج قلت معزة مثلا قلت ذكر بط مثلا الآن أنت مخير بين أن تحتفظ به لصحبه وبين أن تبيعه فتحتفظ بثمنه وبين ان تاكله فتحتفظ بثمنه وبين ان تعرفه هذه الاشياء التي تحتاج الى ماونه في حفظها طب شوف المصلحه فين انت قد تعجز عن رعايه هذه الشاه او رعايه هذا الحيوان الموجود وقد يشق عليك حفظ هذا الطعام قد يأكله أبناء قد فقد تكفض المصلحة أنك تبيعه وتحتضظ ثمنه أو تأكله وتحتضظ ثمنه أو تذبح هذه أشياء أو تأكلها وتحتضظ ثمنه لصاحبه إن قويت على التعريف والحبر لا حرج عليه إذا كان المتاء الموجود له قيمة وليس من مذكر كذهب أو دراهم أموال ورقية أوراق مالية يعني هذه العملات التداول هذا تحتفظ به وتعرفه على ما سيأتي اما اذا كان ضائع ضوال فيات الكلام عن احكامها اذا الخلاف حتى لا يشكل عليك الكلام السابق اللقطه منها ما يملك بمجرد الالتقاط الاشياء المحتقره التي مثلنا بها وكالثنابل التي تبقى في الحقول بعد رفع الحصاد منها اذاك بتلاق العرب يدخلوا يلموا مباح لهم اعملوا كده عندكم عندنا برضه ضم الرز وشاله في سنابل باقيه يروح ينتقطها لاحق يملكها مجرد ما يلتقط سنابل اللي باقيه من الغله في الحقول او في الجرن بعده فراغ العمل فراغي يعني دراسه تدريه و... وكذلك ما يوجد في البثاثين تحت الأشجار بعد الجذاب سواء كانت مستين نخص أو غير ذلك من الفواكه هذا كله إذا كان صاحب المستان لا يمنع الدخول أما إذا كان يأذن بالدخول أو في الحقول المفتوحة فالأصل أن هذه تملت بالالتقاط ومنها ما لا يلتقط اصلا الضوان التي تمتنع بنفسها عن صغار السباح كما سياتي كالابل والخيول والبغال ونحوها من الضوال التي فدافع عن نفسها ان صغار السباح وساق الكلام على ذلك ومنها ما يلتقط ويجب تعريفه الا شيء له قيمه في الذهب والعملات الورقيه ونحوها ومنها ما يلتقط ويعمل فيه بالمصلحه لمالك اللقطه بما لا يضر الملتقط قد تكون مصلحه في التعريف وقد تكون في البيع وقد تكون في الاكل على ما ذكر هذان شرطين ومنه ما يجب تعريفه فصيات الكلام على ذلك في القراءه قال رحمه الله تعالى باب اللقطه وهي على ثلاثه اضرب احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريفه لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والشوط واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به قال رحمه الله الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار الاغلاك كالابله والخيل ونحوها فلا يجوز اخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضاله الإبل فقال ما لك ولها دعها معها حذاؤها وثقاؤها يعني تصبر على العطش طويلا ترتد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها قوله صلى الله عليه وسلم ترتد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها كالقيد في عدم جواز الأخذ يعني لا يجوز لك أخذها والحالة هذه إذا كان فيه ماء قريب وشجر قريب تأكله أما إذا كانت في مهلكة في مكان ليس فيه ماء ولا شجر قريب أو بين أناس يأكلون الضوال أو بين في منطقة مسبعة فيها سباع كبار يأكلون الإبل ونحوها وجب عليك ان تنقلها الى اقرب مكان يتوفر فيه ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اترد الماء وتاكل الشجر حتى ياتيها ربها مثل هذا النوع من الضوال ما تاخدوش ليه لان البحث عنه حيث ضل ايثر على صاحبه من تتبعه في ابل الناس فتاخدوا حط في دماغك مين خده والدفين فالبحث عليه حيث فقد أسهم من ما بحث عليه في إبل الناس وتتبع حظائرهم وأسواقهم طيب قال رحمه الله ومن أخذ هذا لم يملكه لأنه أخذ ما لا يحل له ولم يذل له فيه صاحبه ولم يذل له فيه الشرع ولذمه ضمانه لأنه كالغاصب فما يكونش ملتقط وتكون شيء يد, يد امانه تكون يده يد, يد ضمان طب الحل لو اخذ ظنن ان ذلك جائذ له الحل قال ولم يبرئ الا بتفعه الى نائب الامام رد الجهات المسؤوله رد الجهات الايه المسل لا يبرئ الا بذلك طيب قال الثالث ما تكثر قيمته من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه حكم الأخذ العلماء مختلفون فيه لكن الخلاصه إن اللقطه مال محترم معصوم يجب استنقاذه من الهلكه فاذا كان المال يكون في مكان يضع فيه على صاحبه وانت قادر على الاخذ وتثق من نفسك الامانه فيصبح الاخذ والحاله هذه من فروض الكفايه فيطلاق الحكم فيه نظر الجواز او الوجوب اطلاق الحكم فيه نظر والصواب التفصيل تفصيل في حال النقطه من حيث بيعها او عدمه وفي حال الاخر من حيث امانته وقدرته وعدم ذلك طيب ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس التعريف ليس له حد محدود في الشرع والتعريف يرد فيه الى العرف من جهه عدد المرات ومن جهه اماكن الاعلان وانت الان شفت العرف تغير كثيرا فاصبحت الان وسائل موجوده صحف ومجلات وفضائيات قد يعلنوا فيها عن اشياء مفقوده وبتجد في كل صفحه في بعض الجرايد صفحه صفحه للمفقودات او جزء للمفقودات موجود الشاهد ان التعريف عرشي وينبغي ان تسلك في التعريف المسلك الذي يغلب على ظنك ان طالب الضاله وقف على التعريف ان كان يعني يبحث عن ضلته طيب في الحديث قال تعريفه حولا في مجامع الناس في الاسواق وابواب المساجد اذا كانت القرى الجديده التي في الصحراء الصحراء أو في البادية في سيناء أو غيرها وجدت أن تضالة أو وجدت لقطة مما يجب أن تعرف ماذا تصنع وتروح أيضا إلى مجامع الناس أماكن الماء الأبار أماكن الأسواق يعني أماكن تجمع الناس تختلف من الحضر عن البادية طيب قال فهو طيب فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينه في الحديث انك تعرف اوصاف اللقطة وايضا تشهد عليها الاشهاد حفظ لها وضمان لنفسك حتى لا تكونك نفسك تأكلها قد تموت فتضيع وتدخل في مالك فأخذ الورثة لما انتك تضغط اوصافها فتشهد جماعة لجد كذا كذا فإذا جاء احد وصفها لك بالوصف المنضبط الذي لنفسه فيه تدفعه اليه بلا بينه ولا يمين وان لم يعرف هذا الشيء الملتقط فهو كسائر ماله بعد السنه عرفت على الوجه المشروع ولم ياتيك احد ولم ياتك احد حتى مرت سنه قمريه بعد مرور السنه اصبح كسائر مالك تملك قوه تنفع به لكن تنتفع به مع ضمان هذا المال او بدله لصاحبه اذا ظهر يوما من الدهر ولو بعد سنين طويله انتبه لك حتى لو بعد عشرات السنين ظهر وجاء وذكر لك بالوصف المنظره وقام بدينه فانت تضمن هذا المال طيب قال فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكائه وصفته لو كان ربط والمحفظه ام زمان او الصره ام زمان اللي بيضع فيها الدانير والدراهم كان لها ربط والكيسه بتاعت 6 و6 كده الان لها ايه رباط ده هو كان تمت اداء طالبه فوقفته دفعه اليه او مثله يعني بعد تمام السنه وبعد تصرفك فيه او مثله ان كان قد هلك قال وان كان حيوانا يحتاج الى مؤن او شيئا يخشى تلفه فله اكله قبل التعريف او بيعه ثم يعرفه زي ما فعل اخوكم في كيك الفكه اللي لجاء في في لما روع زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقط عن نقطت الذهبي والوارقي فقال اعرفك اها واعطها ثم ارثها سنه فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه وساله عن الشاه فقال خذها انن هي لك او لاخيك او للذئب هذا من ادلة من ذهب الى انه له ان ياكل الشاء من اول ما ياخذها ولا يعرفها لكن بيعرفها بعد الاكل جيد ان جاء صاحبها وصفها اعطاه ثمنها قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب وان هلكت اللقطه في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها فلا ضمان فيها الا ما ذكره المؤلف هناك مسائل اخرى تتعلق باللقطه تبحث في الكتب من اهم مسائلها الذكاء ذكاء اللقطه اذا وجدت مالا قد بلغ النصاب فارفته حول التعريف لذكى ولا لا يزكى كان زكى فذكاته على من وكذلك لو تصورنا انه وجد 5 ابل مثلا كان سائمه في ابله فزكاه في لقطه من المسائل المهمه رجعوها في كتب الفقه اننا حريص خلصنا معكم اليوم موضوع اللقيط وفي مسائل مهمه طيب اللقيط تعريف اللقيط في كتب الفقهاء يعني له تعريفات منوعه الاوجه ان شاء الله في تعريف اللقيط ان يقال تفل نذذه اهله لسبب ما او ضاع منهم طيب انه ماذا اهله لسبب ما او طع فلا ينحصر سبب النبذ في, في الفرار من تهمه الذنا في الفرار بتهمه الذنا ولا ينحصر اللقيط في, في المنبوذ فلا ينحصر لقيط في المنبوذ فقد يكون ضائع غير منبوذ وعليه لَا يَدْخُلُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فِي مَفْهُومِ اللَّقِيْطِ عَادَةً البالغ العاقل لا يدخل في مفهوم اللقِيط عادةً يعني فرضنا مثلا وجدت أمرأة كبيرة في السنة أمرأة مثل أربعين سنة هذا موجود في بعض النساء الطيبات لا لقيته ماشي في التايه ده في المنصوره تقول لك يا ابني انا اسمي بلوان ومش عارف اركب منين وانتهي اقول له خالص <تصفيق> تلقط او لقيط لا لكن هو لقته في لعبك يا عمو اربع سنوات تايه مش عارف اسم اهله ولا عنوان اهله لقيط طيب فلا يدخل البالغ والعاقل في مفهوم اللقيط اعاده لاعاده حاجته الى الحفظ والرعايه وهذا اشاره الى باض مهم ان ما دام محتاج الى حفظ ورعايه فقد يدخل في حكم اللقيط كلو وجدت مجنون بالغ ضائع عمره 50 سنه 20 30 هذا النوع في الناس موجود ولا لا هذا محتاج الى حفظ ورعايه ولا لا احتاج فتجري على احكام ايه اللقيم طيب مما بحثه العلماء مساله حريه اللقيم انت وجدت طفلا امام المسجد وراح صان من سنتك رضيع ملقى او وجدت طفل ضائع الاصل فيه ايه الحريه لان الرق طارق على بعض بني ادم فيعمل بالاصل ولا ينتقل عنه الا الامر الطارئ الا ببينه اذا اول ما تلاقي طفل فهو ايه حر طيب بحثوا العلماء مساله دين الطفل الطفل اللي وجد رضيع عمره سنتين ثلاث سنين لجنة ابن بلويه نحكم بانه مسلم ولا انه نصراني لقينا في عزبه كفر عوض اكثرها ايه نصارى لقينا في قريه كلها نصارى او في حي من احياء النصارى لقينا على باب الكنيسه طيب اللي لجا مسلم طب اللي لجا نصراني فبما يحكم فيما يتعلق بدينه هل اذا لجئنا على باب الجامع هو هو الحكم ذا لو لجئنا على باب كنيسه هل الحكم واحد لو وجده مسلم كما لو وجدنا نصراني هل الحكم واحد لو وجدناه في قريه من قرى الذمه كما لو وجدناه في قريه من قرى المسلمين واضح تفاصيل نركزها فيما تسمعوا ان شاء الله دينه تتابعوا الفقهاء مسلما او غير مسلم على وجه التبعيه للمكان الذي وجد فيه او التبعيه لدين واجده وفي ذلك تفاصيل كما نعتبر بالمكان ولا باللجا خلاف تفاصيل اهم هذه التفاصيل كما نرى واحد اذا وجد في مسجد او على باب مسجد او في بلد من بلدان المسلمين وكان الواجد مسلما فهو مسلم اتفاقا لما تقعكم باسلام اتفاقا اذا وجد مسلم في بلد بولدان المسلمين طيب هناخد عكس المساله وجدوا ذمي في كنيسه او على باب كنيسه او على باب بيعه او وجدوه في قريه من قرى اهل الذمه بما يحكم له خلاف اسمع الخلاف بتركيز يحكم بانه ذمي يعني كافر يهودي او نصراني ويجرى على عقد الذمه عند الحنفيه والمالكيه ووافقهم الحنابلة والشافعيه بشرط يا ابن شفاقية وحنا نوفقكم بس شرط ايه الشرط فلا يوجد في القرية الزمية مسلم يمكن ان يكون اللقيط منه قال له في القرية الزمية هذه واحد بس مسلم يمكن ان يكون اللقيط منه يعني تزوج ويولد لمثله طاو المصري عند الحنابلة والشافعيه ليه حنابله قالوا تغليبا للاسلام وعندهم النص المشهور مرفوعا الاسلام يعلو ولا يعلى الشافعيه عللوا تعليل طريقي قالوا تغليبا لدار الاسلام لان قرر اهل اللمه دار السلام دار الكسار دار الاسلام حتى وكان ساكن فيها كلهم مين؟ نصارى انها تحكم بالاسلام اه الا يكون لا تكون قرى اهل الذمه الا اذا كانت داخل الاسلام يعني لا تكون قرى اهل الذمه الا اذا كانت داخل ايه؟ الاسلام طيب يبقى احنا خدنا مثاله وعكسها عاوزين نفرع دي اسمها ايه صحيح نفهم نفرح هنا ويا ريت يعجبهم طيب احنا الان خدنا فرقتين اكس بعد هنركب منهم صورتين تانيين مين يركب صورة ها لو دهو مسلم في كنيسه او على باب كنيسه او في قريه من قرى اهل الذمه او وجد ذمي في مسجد او في قريه غير مسلم يبقى عندنا كام صوره اربعه الصوره الثانيه لو دهو مسلم في كنيسه او الظاهر بعد معركة فقهية الظاهر أن الجمهور على الحكم بإسلامه تابعا لدين واجده على تفصيل طول في ذلك وعلى كل حاج ينبغي الجنوح إلى ما يوجب الحكم بإسلام النقيط لأن مصلحة الحكم بإسلامه اعظم من مصلحه مجرد التقاطه احنا قلنا اذا ينتقض لمصلحه الحفاظ عليه في الدنيا اي المصلحتين اعظم فما دام انه ما فيش نص شرعي واضح في الحكم بالاسلام او عدمه ينبغي الجنوح دائما للحكم باسلامه ان مصلحه الحكم باسلامه اعظم من مصلحه مجرد التقاطه السوره الرابعه اذا وجدوا دين من في اماكن المسلمين فالجماهير على الحكم باسلامه بلا اشكاش الاشكال في الصوره الثانيه مشكل في الصوره الثانيه طيب نقرا كلام من قدامه عشان نخصص ايضا اثناء القراءه قال رحمه الله فصلا في اللقيط واللقيط هو الطفل المنبول هذا التعريف قد يكون تعريف اغلبي والا في صور اللقيط تخرج عن كونه منبولا قال وهو محكوم بحريته المساله دي تقدمت تقدمت واسلامه تقدمت اتفضل قال وما وجد عنده من المال فهو له بعض اللقطاء وانا اعرف ذلك بيوجد اللقيط ما شاء الله ده شيء رائع في سرير كده صغير جميل ااا ومعه غيرات عده نظيفه غليظ ومعه الرضاعه بتاعته فيها الحليب ومعه قدر كبير من الماء مربوط معاها فانا هذا تحشر العجيب اطلعت على واقع غريب للغايه في مدينه الرياض حي من الاحياء وجد الناس نقيطا على باب المنزل أسرة في الجملة محترمة إن لم يعني يبقى في دور الرعاية هناك وأيضا لها نظام الممتاز بعد أدة سنوات الولد ربه كويس والتعليم كويس وهو في الابتدائية أو في العدادية ادعى نسبه أحد الناس فشيت الان مساله الادعاء بالنسب فحكم به له بعد كم سنه هي الادعي ادعاء النسب راح ادعى نسب واحد ثاني كمان فحكم له به وكانت الحقيقه ان هذا الذي ادعى النسب هو ابوه وهو ابنه الشرعي من زوجته اللي تزوجها زواج شرعي صحيح هم كانوا لا لا هم من بلد من بلدان اخيه التركيب هو وزوجته تركيب عجيب جدا احنا فجره مش هنقدر نبيعها لنا كويس ال اي دي نفس المسجد اللي الراجل بيصلي فيه يروح يحطه على باب المسجد وهو معلناش مع الجمهور اوعي فيتابع مين اللي خده والواد راح فين خلاص هو يعرف مكانه خدت بالك ولغايه ما ابتدى يتربى كويس تمام تمام ايه روحه ابدا عملها في 2 من العيال فأقصد ليس دائما بيكون الطفل المنبول طبعا دي شيء نادر نادر على حكمه له ها مش ماهوش من اهل الذمه ولا بس على جدي لا شك طبعا لا شك فاحيانا يكون بعض الناس حاطط معاه مال وهذا يحصل وبل قد حصل فما وجد عنده من المال فهو له طبعا هو بعد ما يلتقط ويكبر ويصير له كسب ويصير له دخل كسبه له لكن احنا بنتكلم عن المال اللي وجد معه وقت انقطاعه لقيت بنت مثلا تايهه عند داربع سنين فوقنها حلا وقلاسه غويشه ولابسه سلسله لمين لها لها طيب قال وولي وولايته للملتقطه خلي بالك الولايه للملتقط عندنا ولايه على المال وعندنا ولايه على النفس وعندنا ولايه الحفظ والتربيه الملتقط ليس له على اللقيط الا ولايه الحفظ والتربيه فقط لا ولايه للملتقط على اللقيط في ماله ولا في نفسه كده انت هتاخد مهمتك ايه مربي حافظ عشان كده يكون عنده ثقه قادر على هذه الولايه لا ولا يتلك على ماله اللي معاه ولا اللي هيكسبه ولا ولايتك على نفسه يعني ايه هو سقط انت معها مال خليك في باب المال هتتجوز ما هخش تعب وجه مش انت وليها طب من الولي على اللقيط في ماله ونفسه؟ الحاكم أن الحاكم ولي من لا ولي له وما فيش من الملطقة واللقيط فروا للولاية أقصد ولاية للمال والنفس ما هوش قريب ولا زوج ولا حاكم ليس قريبا ولا سلطانا والولاية في المال والنفس بتكون لقربة أو سلطنة يبن تبهن هذه النقطة إن الولاية بتكون ولاية إيه؟ حفظ ورعاية أما ولاية على المال والنفس لا إذن الولاية على اللقيط في ماله ونفسه لمن ولايته في نفسه بالتزويج مثلا وفي ماله بالبيع والشراء والاتجار كل ذلك للسلطان أما ولاية الحفظ والتربية فليل ملتقد هيجي مسألة النفقة على اللقيط وهي دي النفقه عليه من ماله وهو عندك وماله عندك هتتصرف ازاي هيدي الكلام عن النفقه الان المهم ليس لك ولايه على ماله وليس لك ولايه عليه في نفسه ماله في البيع والشراء والتجار والنفقه عليه لمن للحاكم انت ولياتك ولا ايه فرض بقى رعايه وتربيه طيب قال وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لمنتقطه عرفنا ولايه ايه حفظ اذا كان مسلما عدلا المساله رقم 5 قال ونفقته من بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه مساله النفقه على اللقيط من اي مال ينفق عليه انتبه نفقه اللقيط فيها تفصيل اتفق الفقهاء على ان النفقه على اللقيط تكون في ماله خاصا كان هذا المال ام عاما يعني في ماله الخاص او العام في ماله الخاص او او ماله العام يعني ايه ماله الخاص الموجود معه يعني ايه ماله العام ها ها لا بيت المال للكل لكن دي ماله هو لكن مال عام ها لا خلاص فرضنا ما معاهوش يبقى اول سؤال بنشوف له مال خاص ولا لا ما لقيناش له مال خاص نشوف له مال عام ولا لا. المال العام في بعض الوندان توقف اوقافا على اللقطاء وبعض الناس يوصي بوصايا لللقطاء اللي بيسموهم مجهول النسب واذا موجود وقد يكون في مصر شيء من هذه الاوقاف الوقف على اللقطاء هذا المال يشترك فيه جميع المسلمين مال اللقطاء هذا المال يخص لقيطا بعينه لا لا يخص لقيطا لا اللي بيسموه المال العام يبقى انت لما حد يجي يسالك على نفقه اللقيط على مين تقول مع مال خاص مع مال لا قد في عندكم وقف اللقطاء إذا كان عمل يخصه أو في وقف للوقفاء أو وصايا للوقفاء فتكون النفقة يب إذن اتفقوا على أن نفقة اللقيبة تكون في ماله العام أو الخاص فإن لم يكن له مال خاص أو عام فنفقته في بيت المال ليه لأنه لو مات التاركة بتعطيها تروح بيت المال والغل بالغل فإذا كانت التاركة لبيت المال فكذلك النفقة على مين على بيت المال اسمك. اسمك. طيب انت لما تنفق عليه من ماله الخاص انت لك لايه على هذا المال ماذا تصنع تستأذن الحاكم تستأذن الحاكم انك ستنفق عليه من ماله الخاص وبترتب مع الحاكم ترتيب معين بحيث انك لا تسرف في النفقة ولا تقتل تبعى لك مدوم تعادل امين مسلم ثقة فانت ان شاء الله مؤتما لكن ترتب مع الحاكم اي مصرف تصرفه تبعى لك طيب طب لا يوجد بيت مال او موجود لكن لا يمكن الانفاق منه على اللقيط لسبب او لاخر اين اين اين تكون نفقه اللقيط تكون في مال الاغنياء وجوبا في مال الاغنياء وجوبا الحاكم يلزم الاغنياء النفق على اللقطاء في تفاصيل اخرى في النطاق فيه لكن هذه الخلاصه وهذه غير مساله الذكاء لما لو تصورنا ان في عدد من مقاطه ذكوات الاغنياء لا تفي بهم ولو تصورنا ان الاغنياء وزعوا في رقيه المحتاجين الذكاء ولم يبق لللقطاء ما يكفيه من مال الذكاء ماذا يفعلون كن في مال الاغنياء وجوب طيب قال رحمه الله وما خلفه فهو شيء اللقيط مات وترك مالا اما انه كان مال معه اصلا او وهب له او اكتسبه فهي يعني بيدخل بيت مال المسلمين وقد يترك ديه يقتل يخسر له ديه طبعا وليه في في في اندلسنا سلطان والسلطان قد يطلب القصاص وقد يطلبه الديه على كل حاجه بيت المال وارث من لوارث له و بيت المال ينفق عليه وياخذ تركته وما يخلفه من دي غ غير ذلك المساله التاليه قال ومن ادعى نسبه الحق به ويتبع الكافر نسبا لادينا لانه محكوم باسلامه بالدار فلا يزل ذلك بدعوى كافر الا انه ان كان كافرا ملحق به نسبا لا دينا ولم يحل لم اليه خلاصه هذا الكلام اللقيط مجهول النسب ولهذا تصح دعوى النسب فيه وتسمع من مدعيها ولو من غير بينه مصلحه ان يكون النسب مصلحه معتبره ولا غير معتبره معتبره اذا تصنع دعوى النسب ولو بغير بينه بشرط ألا يوجد ما يكذب الدعوة لقيت مثلا عنده عشر سنين واحد عنده خمسوص عشر سنة راح ادعاه قال هذا ابني انفع فلا يوجد بشرط ألا يوجد ما يكذب الدعوة نشكر لا وحسن ميته لكن فلا يوجد نسقا هذه ان شاء الله اللقيط مجهول النسب ولهذا تصح دعوى النسب فيه وتسمع ولو من غير بينه اي يا محمد كويس بيثبت بها نسب اللقيط ففي ذلك نفع له ولا ضرر فيها على احد طبعا هذا كله في وقت حياته ما يجيش واحد ادعى النسب بعد موت عشان ياخد الميراث طيب المدعي للنسب فيه تفصيل واحد ان كان المدعي للنسب مسلما تبعه اللقيط نسبا ودينا وسلم له تبعوا لقيقي نسبا ودينا و سلم له وان كان المدعي ذميا ننظر ان كان قد حكم باسلام اللقيقي قبل دعوى النسب تابعه اللقيقي نسبا لا دينا ولا يسلم اليه ايه يا ابن خيرك بتنفخ من شفايفك ليه انت ممكن تلاقي واحد نصراني ابن مسلم موجود الان موجود فلا تناقض من انه يكون ابوه نصراني وهو مسلم انت بتدعي النسب يا مسلم هو ابنك لكنه مسلم ولن تأخذه لانه لا ولاية لكاثر على مسلم بس استفدنا احنا ايه بات النسب لمصلحة الولد طيب ان اقام الذمي بينه انتبه نقام إن الذمي بينه واضحه على انه ابنه انت لقيت ولد عمره 3 سنين تايه التقطته قلت بسم الله وين انت مسلم التقط حكم الاسلام بعد شهر ظهر ابوه ظهرت اسرته كنتيه منهم ذميون قاموا البينات على ذلك شهدت الملف بتاعه والصور بتاعته, بتاعته، قاموا بينات ثلاثه من شيوخ العرب قال بعض اهل العلم يحكموا بايه فاسهل من 12 انت مش مصدق فهنا قام بينه واضحه على انه ابنه على انه ابنه قال العلماء فانه يلحق به من جهه المثل والدين لكن انا نفسي حد يبحث المساله دي بتوسع فلا ده امر مجمع عليه ولا نبدأ لكلام بن قدامة لكي نشوف له في حاجة ما قلنا هاش قال ومن ادعى نسبه ألحق به ويكبع الكافر نسبا لا دينا لأنه محكم بإسلامه الندار فلا يزول ذلك بدعوة كافر إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولن يسلم إليه انتهى في تفاصيل في الدعوة النسب طويلة أيضا هل لو ادعاه رجل كما لو ادعته امراه ان في فرق امراه لها زوج لو ادعته هي الان بتجر نسبه الى زوجها واضح و شاضح في فرق ولا ما فيش فرق في فرق فلو ادعاه رجل كما لو ادعته امراه هذه مساله طيب هل لو لو اختلفوا تنازعوه اكثر من شخص ادعوا النسب يحكم لمن لا بيت تفاصيل في الدعاء نسب طويله لا نريد الخروج لهذه التفرع فقط نريد تصور كما اتفقنا من البدايه تصور مجمل لكن احنا بنوصلش لبعض الابواب وبعض المسائل التي قد يحتاج الى التفصيل فيها نكتفي بهذا القدر هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا إن انت نستغفرك ونتوب اليك هي هو احتم ما بنفتش عن كده لكن ان كان كاذبا في النسب لا شك انه قال فكره الانتها موجود هذا عند تنازع في الحكم في الزماني مرحله من المراحل او كان في قول القاضي في الحكم في الزماني هو الرئيس الحاكة الزامن ده وضعي في الطاقة في الوقت وجدت الوقيت ومعهت مع ماذا هتأذون اخناك تلكمه لا انا ما عرفش القانون المصري بيعمل دي قانون هاي بيكمه ما عرفش القانون